بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفق والوثر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ارم تر كيفك على ربك بعاده ارم التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمدى الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الأوجاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اصْبَحَ عَلَيْكَ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا بل لا تكرمون اليتين جاء ربك والملائكه صفا صفا وجيء ايوم اذ بنن وجيء ايوم اذ بنما يوم اذ يوم اذ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَمَا لَهُ مِن تَبْصِرَةٍ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا سُرُتْ لَئِنَّ أَعْجِئَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةَ فَذُقْ لِي فِي عِبَادِي وَذُقْ لِي جَنَّ